وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالب الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على وجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جن لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِيهِ الْعَذَابُ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ في ذلك لآية لكل عبد مُنِبَّ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِ مَعَهُ وَالطَّيِّرُ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أن يعمل سابغاته وقدر في السرد يعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وليس لي ما نريح غدوها شهو ورواحها شه وأسألنا له عين القطر وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِقُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوَكَانُوا يَعْلَمُونَ أَلَّوَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْرِّيَبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَائِرٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عين يَمِينٌ شمال. كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازيه إلا الكفور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 قالوا ربنا بعث بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو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 وربك على كل شيء حفيف قل دع الذين زعمت من دون الله لا يملكون مثل قال ذرة لا يملكون مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شدك وما له من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 Olma ia muzio kuumina samaa, oti walla, oti polilla, oa inuna, oi ia kumla, ola, oo dan, oon fiibolla, liimum, bin. Qul yjma'u biinana Rabbuna, thumma yftahu biinana bi al-haqi, wahu al-fatta'ahu al-aliim. Qul aruni al-ladzina al-haqatum bihi shurka. Kalla, al صَنَّاك إِلَّاكَ كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا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 بلكون مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله وندع له أندادا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ مُّرٌّ فِيمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُل مِنْ يُصْبِحُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ 11. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 12. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 13. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نَفْعًا وَلَا ضَلَالٌ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أي يصدكم يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. قَالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كتب يدرسونها وَمَا فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وَإِنِّي تَدَايْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ تناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقدفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل. إن إنهم كانوا في شك مريض.